وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ اِمْرَأَتِي عَاكِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ عْقُوبِ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يا زكريا اننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا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 إليهم أَن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا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 و كان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجا أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا ما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 وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكيا والسلام علي يوم مولدي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 إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَكُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونَ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ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 واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن شيئا ya abate, inni qad jاءni min al-ilm ma lam yattik fattabihni ahdika sirata sawiyya Ya abate, la ta'abudil şeytan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 قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئلا لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي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 فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا نَبِيًا وَوَهَبْنَا لَهُم مِن الرَّحْمَةِ وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَالِيَةَ وَالْكُرْفِ الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا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 İnnehu kana ciddiqa Nabiya, vurafagna hukana aliyaa, ulaik al-ladin anama Allahu alayhim min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 وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُقْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَغُو مَا بَيْنَ أَيْدِي نَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَعَبُدَهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ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 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمُوعِينَ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما قضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ما رد أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي أن ماله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 <سؤال> <في applicator> سَلْنَ <تحسلنا> الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُذُّهُمْ أَذَا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نُعَدُّ لَهُمْ عَدَّا <متحدث> يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُ <المتحدث> تقين إلى الرحمن وافدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم ويردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.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 أَنْتَ عَوْلٌ لِلرَّحْمَنِ وَلَدَا وَمَا يَنبَغِي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لذا